إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم أعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو تَكَالَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا آذانهم واستغشوا, واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَأْتِي أنهاراً، ما لكم لا ترجون لله وقاراً، وقد خلقكم أطواراً، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقة؟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 وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا, ولا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَفِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ظَلَالًا مِمَّا خَطِيرًا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا ولا يلدوا إلا فاجرا كفران